لا اله الا الله القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لا ياتي لاول الهباء الذين يذكرون الله قياما ونطيا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا على النار ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيتك وما للظالمين من أمور ിലോമിയ കുഞ്ഞോ സമ കുമ جاءوا ومخرجوا مناتي اريهم واولوا في سبيل واولوا في سبيل وقتلوا لو كفرن عنهم لاكفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلن الن جنات تجري تحتها ال ثوابا من عند الله والله عنا ما در حسن الثواب لا يا اللهم كتطلل لي انك فوافي بالعهد فتر طويل ثم مأوى جهنم وبئس ملجأ I don't think I'm... إِنَّ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ إِلَّهِ وَمَا هُمْ عَزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا هُمْ عَزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَبَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ أَمُ أَجْرُهُمْ عَنْتَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهِ سَيْعُ الْحِسَابِ All oh, right. Oh, oh.